وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَبْغُضُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 118. يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون